وَإِذَا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فَجْوَةٍ من ذلك من آيات الله من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 وَإِذَا يستغيثوا يغاثوا بِمَا كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت الشَّرَابُ وَسَاءَتْ الذين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات لَهُمْ جَنَّاتُ من تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فِيهَا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ نادوا شركائي الَّذِينَ زعمتم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يستجيبوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ موبقا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا